أ ن ا ف ت ا ة ح د ي ث ة ع ه د ب ا ل ا س ت ق ا م ة ل ك ن دائما ت ح ص ل ل ي ا ن ت ك ا س ة و أ ح ي ا ن ا أ س ت م ع إ ل ى ا ل أ غ ا ن ي كيف أ س ت ط ي ع ا ل ث ب ا ت و ع د م ا ل ر ج و ع ل ه ذ ه ا ل أ ش ي ا ء ع ل م ا ب أ ن ن ي أدخل إ ل ى ا ل ص ف ح ا ت ا ل س ل ف ي ة على ا ل إ ن ت ر ن ت و أ ذ ه ب إلى ا ل دروس ا ل ا س ت ق ا م ة ت ع ت ب ر ن ع م ة من الله جل في رولا أ ج ل ن ع م ة أن ي ه د ي ا ل ل ه قلبك ل م ح ب ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ع م ل ب ا ل س ن ا ن و ا ل م ح ا ف ظ ة على الفرائض و أ ن ي ع م ر قلبك ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ب ر ن ع م ة ع ظ ي م ة على ا ل ع ب د أن ي بذلال أ س ب ا ب ذ ك ر ً او أ ن ث ى والذين جاهدوا فينا ل ن ه د ي ن ن هم سبولا و إ ن الله ل ا م ع المحسنين إ ذ ا ص د ق العبد ف إ ن الله جل في اولا ي ع ي ن ه من تقرب إ ل ي ا ش ب ر ا تقربت إ ل ي ه ذراع ا ومن تقرب إ ل ى ذراع ا تقربت إ ل ي ه باع ومن أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت و اهر ولا و إ ن ي ل غفار لمن تاب و امن و ع م ل صالحا ثم اهتدى الذي يحصل من ا ن ت ك ا س ة سببها عدم قطع العلائق بالماضي بعض الشباب والفتيات يستقيم ط ف ر ة طفره ماذا يفعل يستقيم اليوم ا ل أ و ل واليوم الثاني لكن ا ل إ ن ت ر ن ت مازال مفتوحا و أ ق ر ا ص ا ل أ غ ا ن ي مازالت في ا ل س ي ا ر ة و صديق السوء لا يزال يتواصل معه و العلاقه ا ل م ح ر م ة لا تزال تتابعه لم يقطع دابر الماضي فلا يزال الشيطان يحاربه بتلكم ا ل آ ف ا ت و يلاحق خياله بتلكم المعاصي حتى تقدح في ا ل ت و ب ة فينتكس فهذه الفتاه و غيرها من الفتيات السبب أ ن ه ا لم تقطع دابر الماضي المؤلم و لم تجعل بينها و بين ما قد مضى سدا لا تغتري بالصفحات ا ل س ل ف ي ة عبر ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت نصيحتي لك و لك أ ن ت أ خ ذ ا ل إ ن ت ر ن ت و ترميه من على ا ل ن ا ف ذ ة إ ذ ا رغبت أ ن ت س ت ق ي م ا س ت ق ا م ة حقا ف إ ن الشيطان يقول أ ب ق ي ه تتابعين ص ف ح ة ابن باز ص ف ح ة الفوزان ثم لا تزال تتابع الصفحات حتى تدخل على ما يشعل نار الماضي ولا تكاد تستقيم ا ل أ م و ر من رام أ ن يستقيم فياخذ ب أ س ب ا ب ا ل ا س ت ق ا م ة إ ن قومك قوم سوء فاذهب إ ل ى أ ر ض كذا ف إ ن بها أ ن ا س ا يعبدون الله فاعبد الله معهم هذا من الذي قتل م ئ ة نفس إ ذ ن ما هو العلاج أ ن تفارق مكان ا ل م ع ص ي ة إ ل ى مكان الطاعه بعض ا ل أ خ و ا ت تبقى ف ا ر غ ة لا ق ر ا ء ة ق ر آ ن لا حفظ متون و لا صديقات مستقيمات لا لحوق بالحلق ا ل ع ل م ي ة لا م ح ا ف ظ ة على ا ل ط ا ع ة فراغ إ ن الشباب والفراغ والجده م ف س د ة للمرء أ ي م ف س د ة ولذلك لا ينبغي أ ن تكون إ ن ا ء فارغا ف إ ن النفس إ ذ ا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل من أ ع ظ م أ س ب ا ب الثبات ا ل ق ر آ ن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا تجد هذه ا ل ف ت ا ة أ و غيرها لا تكاد ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ولا تلتحق بالكتاتيب تضعف و ي أ ت ي ه ا الشيطان يذكرها ب ت ل ك ا ل أ غ ن ي ة وبذاك النشير وبذاك المقطع فتنهار قواها وترجع إ ل ى الماضي أ س ف ا أ ث ب ت احد يا يحيى خذ الكتاب ب ق و ة فالدين ليس لعب ا ولا لهوى من ذاق ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ينبغي أ ن يحافظ عليها و أ ن يجانب أ س ب ا ب الفتن ف إ ن السعيد لمن جنب الفتن من سمع بالدجال فلينا عنه بعض المستقيمين اليوم كان سبب ا ن ت ك ا س ة ا ل إ ن ت ر ن ت رجع إ ل ى ا ل ب ي ل ة بيلة مرتاح غ ا ي ة في ا ل ر ا ح ة ما في لا صفحات و لا مواقع و لا شيء و هكذا أ ي ض ا رفقاء السوء طوى صفحتهم وكان رجلا شجاعا ل أ ن بعض الناس ضعيف ها فلان تعال أ ن ت م ايه نحن على شاطئ البحر سوين عشا ولحم والله تمام تمام جاهي ا تمام بتوبه و إ ز ا ر ه وشيء من ا ل ل ح ي ة ا ل ط ي ب ة والسواك في الجيب وخرج من ص ل ا ة العشا ء يذهب إ ل ى ر ف ق ة من المدخنين ممن يستمعون ا ل أ غ ا ن ي لا يزالون به حتى يردونه صريعا خ س ا ر ة خ س ا ر ة أ ذ ى يلقى إ ي ا ك أ ن تعبث ب ا ل ه د ا ي ة فلربما يحول بينك وبينها تريد أ ن تستقيم لا تستطيع ل أ ن ك تلعب بعض ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت يسر الله الهدايه بين يديه درس يقام م و ع ظ ة يستمع إ ل ي ه ا قد يكون أ ب و ه من أ ه ل الخير و ا ل ا س ت ق ا م ة قد يكون عمه من أ ه ل ا ل ا س ت ق ا م ة قد تكون أ م ه تؤزه إ ل ى ا ل ط ا ع ة قد تكون جدته تقول له استقم ي قد تكون الكتب ا ل س ل ف ي ة بين يديه والمكاتب تعمر غرفته وهو معاند لا يريد فاياك ان يحال بينك وبين الهدايه كما قال الله عز وجل ونقلب افئدتهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم بعض الناس يظن انه يستطيع ان يمشي الى المسجد ثم الى المقهى ويستطيع أ ن يكون طالب علم ويتابع ا ل إ ن ت ر ن ت ويدخل حيث شاء يا أ خ ي ما تدري متى يحال بينك وبين الحق واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يحول تريد أ ن ترجع إ ل ى الكتاب ما تستطيع تريد أ ن تفتح المصحف ما تستطيع ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي ك ا ل ح ج ا ر ة أو أشد قشوة فويل ل ل ق ا س ي ة قلوب من ذكر الله ف إ ذ ا ر أ ي ت بريق ا ل ه د ا ي ة فتشبت أ ث ب ت أ د ع و ر ب ك لح عليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ف إ ن القلوب بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يا ش ب ا ت أ ت ي لبعض من ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن واستقام م د ة ما لك يا فلان يقول ما أ د ر ي أ ر ي د أ ر ج ع ما أ س ت ط ي ع أ ر ي د أ ع و د ما أ س ت ط ي ع أ ر ي د الكتاب ما أ س ت ط ي ع أ ر ي د ا ل ق ر آ ن ما أ س ت ط ي ع أ ر ي د الرفق الطيبه ما أ س ت ط ي ع إ ي ا ك أ ن تظن أ ن ك تهدي نفسك متى أ ر د ت و ترجع إ ل ى الكتاب م ت ى أ ر د ت و تكون طالبا م ا ت أ ر د ت ا ل أ م ر لله من قبل و من بعد ليس بحولكم ولا ب ق و ت ك م ليس ب ذ ك ا ئ ك ولا بشطارتك ليس ب ح س ن ص و ر ت ك ليس بفصاحتك مهدو فضل من الله ذلك فضل الله يؤتي ه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولذلك ننصح هذه ا ل أ خ ت أ ن ت أ خ ذ ب أ س ب ا ب الثبات و أ ن تكره الماضي و أ ن تمقت الانترنت أ ن ت ترتجف ا ل آ ن ما تدري أ ي ن تمشي ومعك الانترنت أ ن ت ضعيف لا يا أ خ ي أ ل ق ه من ا ل ن ا ف ذ ة غير م أ س و ف عليه ووالله لو أ ب ع د ت أ س ب ا ب ا ل م ع ص ي ة وانصرفت عنها لوجدت أ ن ك على ح ي ا ة ج د ي د ة ج م ي ل ة يعاني أ ص ح ا ب الفيسبوك حتى في البيوتات ا ل أ ب هكذا ا ل أ م هكذا ا ل أ خ هكذا ا ل أ خ ت هكذا حتى اللقاءات ا ل ع ا ئ ل ي ة بات البيت يعيش و ح ش ة وصارت ا ل ح ي ا ة جفاء كل واحد مشغول بالانترنت والواتساب عباد الله ارجعوا إ ل ى تلك ا ل أ ي ا م ا ل ط ي ب ة لما كان البيت الواحد يجتمع حوارات وضحكات ط ي ب ة وملاطفات ط ي ب ة ومناصحات وتذكير و أ ن س ارجعوا إ ل ى ح ي ا ة ك ر ي م ة فلقد تخطفتنا سبل الشيطان إ ل ا من رحم الله